Bismillahirrahmanirrahim Hameem Tanzilu الكتاب من الله العزيز الحكيم Inna fi السماوات wal-Aرض l-آيات للمؤمنين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 مَا وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجِزٍ أَلِيمٍ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 وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ <قول> وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةَ وَرَزْقٌ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ نَجَوْا تَرَهُ السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً ۗ أَمْ حَيَاةُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّمَا إِلَٰهُنَا اللَّهُ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ